قيم اللي يُنذِر بأس شديد من لدن هو يبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسنا ما كثي ن فيه أبدا ويُنذِر الذين قالوا اتخذ الله ولدا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 إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبيلهم أيهم أحسن عملا وإن لا ما عليها صيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا فقولوا ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على أذانهم في الكهف سنين عددا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 ويهئ لكم من أمركم مرفقاً وترشّم سَإِذا طَلَعَ التَّزَارُ عَنكَ فِيمْذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذا غَرَبَتْ قُرِضُهُمْ وَإِذا غَرَبَتْ قُرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْ ذَالِكَ مِنْ آيَاتِ الله من يهدي الله فهو المهدد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال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 ولن تفلحو إذا أبدا، وكذلك أعثرنا عليهم ليعلمو أن وعد الله حق وأن الساعة لَا ريب فِيهَا وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم.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 فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم ولا تستفتي فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إنني فاعل ذلك غدا إلا إلا أيشاء الله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 مَالَهُم مِّن دُونِي مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَأَذْكُرْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا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 يُحَلُّونَ فيها من أَساورٍ من ذهبٍ ويلبسون ويلبسون ثيابًا خضرًا من سندسٍ وإستبرقٍ متكئين متكئين فيها على الأرائك نعمَ الثوابُ وحسنةُ مُرتفَقٍ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 وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك ما لن واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه طال قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولا رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا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 وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول ويقول يا ليتني لم أشرك بربّي أحدا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 وَالضَّرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنزَلَ مِنَ السَّمَايِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَهَا شِمَامًا فَأَصْبَحَهَا شِمَامًا تَزْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير املا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ ويقولون, وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَهُ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 وَإِذْ قُلْ لِلْمَلَائِكَةِ صُجُدُوا لِأَدَمَّ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ إلَّا إبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَحْذُونَهُ وَذُرِّيَتَهُ أُولِيَاءَ من دوني وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِإِسَالِ الظَّالِمِينَ بَدَلَا مَا أَشْهَدْتُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عُبَدَا ويوم يقولنادو شركاء الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فَلَمْ يستجيبوا لهم وجعل بينهم مباق ورأ المجرمون أن رفضن أنهم مواقعها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 وما مَنَعَ الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين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 فَلَمَّا جَاوزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غُدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَابٌ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إلَى الصَّخْرَة فَإِنِّي فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَه تخذ سبيله في البحر عجابا قال ذلك ما كننا نغفر تدا على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عيننا وعلمنا وعلمناه من لا عِلْمًا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 قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا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 فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا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 فأردت أن أعبها وكان وراءهم بلك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا فخشينا أي يرهقهما طغيانه وكفره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 وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا شدهما ويستخرجان زهما ويستخرجان زهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمره ذلك تؤيل ما لم تستطيع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين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 قُلْ لَا يَذَرُ الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعْذِبَ وَإِمَّا وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسُوَفَ نُعْذِبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إلَى رَبِّهِ فَيُعْذِبُهُ عَذَابًا نُكْرَى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 لم نجعل لهم من دونها سترًا كَذَلِكَ وقد أحطنا بما لديهم خبرًا ثم أتبع سبباً حتى إذا بلغ بين السديل وجد من دونهما قوم لا يكادون لا يكادون يفقهون قولاً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 الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أن لهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا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 قل لو كان البحر بددا لكلمات ربي لنفدا البحر قذل أن تنفد قذل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله ما ددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما يُوحَى إلَيَّ أَنَّمَا إلَهُكُم إلَهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا